وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقبود وطلح معنبود وظل مندود وماء مسكوب وثاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا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 وكانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أإذا نتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين